كرامات الشيخ الشهيد تتوالى عبر طرقات المدينة يمشي المواطن الفقير جابر بن عبد الله بجوار قائد الدولة لمقابلة تجار يهود ولما وصل صلى الله عليه وسلم إلى حصونهم خاطبهم بلطف واقترح أن يتنازلوا عن بعض الدين فلم يفعلوا فاقترح أن يقبلوا ثمر حائط النخل ويحللوا والده فأبوا كانت انتهازيتهم واضحة فعيونهم على الحائط كله يقول جابر فلم يعطهم رسول الله ولم يكسره لهم بل التفت للفتى وقال سأغدو عليك إن شاء الله تعالى ويبدو أن وزيريه أبا بكر وعمر كانا هناك فتوقع حدثا عظيما غدا خيم الليل كالهموم وبعد صلاة الفجر مر صلى الله عليه وسلم بجابر فأخذه إلى الحائط ولما دخله بدأ يسير بين النخل ويدعو في ثمره بالبركة ثم أمر جابرا أن يجده وقال له إذا جددته فوضعته في المربد وهو مكان تجفيف التمر فبيدر كل تمر على ناحية العجوة على حدة وعذق ابن زيد على حدة ثم أرسل إلي انصرف صلى الله عليه وسلم وتسلق جابر النخلاته واخترف تمره ثم قسمه ولما انتهى أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتى وكأن هذا الفتى الفقير من أبنائه فقال أدعو غرماءك فانطلق فجمعهم فأقبلوا معه ولما وصلوا أثارهم وجود النبي صلى الله عليه وسلم فعاود الضغط على الفتى فلما رأى صلى الله عليه وسلم ما يصنعون طاف حول أعظم التمر بيدرا ثلاث مرات ثم جلس عليه ثم دعا ثم قال أدع أصحابك فتقدم تجار يهود واحداً واحداً يخبرونه بدينهم فيكيل لهم ويكيل حتى سدد الديون وجابر يراقب بذهول ويقول أنا والله راض أن يؤدي الله أمانة والدي ولا أرجع إلى أخواتي بتمرة فسلم والله البيادر كلها حتى إني أنظر إلى البيدر الذي عليه رسول الله كأنه لم ينقص تمرة واحدة وبقي مثل ما أعطاهم نهض صلى الله عليه وسلم عن البيدر المعجزة ثم انصرف وسط ذهول الفتى الذي حلقت به السعادة ليبشر أخواته ثم اتجه إلى التجار الطيبين الذين لم يضيقوا عليه فوفاهم دينهم ولما غابت الشمس كان قد انتهى من كل شيء وبقي له ولأخواته ثلاثة عشر وسقا سبعة عجوة وستة لون فذهب إلى نبيه صلى الله عليه وسلم فأخبره فضحك صلى الله عليه وسلم وأمره بزف البشرى لوزيريه فقال ائت أبا بكر وعمر فأخبرهما فأتاهما فقال لقد علمنا إذ صنع رسول الله ما صنع أن سيكون ذلك وقال عمر ألا يكون قد علمنا أنه رسول الله والله إنك لرسول الله اطمأن جابر ومرت الأيام فسمع صلى الله عليه وسلم خبرا كدره عن